بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يبي قراءه في تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. معه. <تصفيق>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 ولتجد انهم احرصهم الناس على حياتهم وبالذين اشركوا يود احدهم لو يعم الله الف سنه وما هو من وجعتني من العذاب لكن يعمهم الله والله مصير بما يعملون اي قل لهم على وجه احد الشيخ دعواهم كانت ابوهم يعني ما الله سبحان الله. هذا تحكم لا دليل عليه. قالوا لا يدخل الجنة إلا من كانهودا كان ونصارى الله. سبحان, الله. من كان هودا من سبحان الله. من الذي علمكم بهذا؟ والفاتو ببرهان يدل على صدقهم أنك أو قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة فقط لو دخلنا النار فإن النار لن تمسنا إلا أياماً معدودة هذا تحكم لا دليل عليه وجراه عجيب جداً جرأ جرأ وتأل على الله سبحانه وتعالى لن يدخل الجنه إلى من كانه جنة النصر أما عندنا فهو أصبح معتقدنا الذي لا يسعنا خلافه اننا لا نشهد لاحد من جنة ولا نار الا من شهد لهم النص النص ان ورد في النص شهدنا له ما لم يرد في النص نقول نحسبه نحسبه ان شاء الله من اهل الصلاح نحسبه من اهل الخير نحسبه من اهل الجنه باذن الله نحسبه والله حسيب لكن اعمال نجزم ما لم يجزم له النص بذلك ابدا لا يجوز وعندنا الشهادة بالجنه اما ان تكون الشهاده متوقفه على النص الوارد بالشخص او متوقفه على النص الوارد بالوصف اما وصف واما شخص بالوصف نشهد ان المتقين في الجنه أن المحشرين في الجنه أن المؤمنين في الجنه أن الكافرين في النار أن المنافقين في النار هذا بالوصف بالشخص ابو بكر رضي الله عنه في الجنة عمر رضي الله عنه في الجنة عثمان رضي الله عنه في الجنة علي رضي الله عنه في الجنة العشره هؤلاء المشعول نشهد لهم بالجنة عكاشة في الجنة ثابت قيس في الجنة عائشة في الجنة خديجة في الجنة من شهد له النص باسمه شهدنا له أو بالوصف شهدنا على هذا الوصف الذي نسميه نحن طارت نوعا وطارت عينا. فالمقصود بالنوع هو الوصف والمقصود بالعين هو الصوت فلا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد له إيه؟ إلا من شهد له النص سواء بعينه أو بوصفه لكن في واحد يملك يقول مثلا الكافر في النار في الجنة أبدا أبدا لا أحد يملك هذا أبدا أو أحد يقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معنى أفضل أمر وأعظم الأمم وأجل الأمم لكن يقول لا يدخل الجنة إلا من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى هذه الجرأة العجيبة التي كانت عند بني إسرائيل وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار فقالوا ليه يأتي بعد اليهودي ولا النصراني مثلما تجرأوا على إبراهيم فتنادعوا في شأنه لقد كان يهوديا والآخر يقول لقد كان نصرانيا وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ونفى الله عز وجل ولم تتنازعون يهودي ولا نصراني كان ابراهيم عنده يهودي ولا نصرانيه ابراهيم عليه السلام كان حليفا مسلما فهذه يعني عجيبه جدا جدا ينال قسطا منها من شهد بخلاف النص كالمرجئه بدخول الجنة لافواج لم يات النص بهم وكذلك الخوارج حين منعوا اقواما ورد النص بانهم لا يمنعون فالخوارج والمعتدله حينما حكموا على عصات الموحدين بالنار وانهم لا يخرجون منها فلهم قصة من هذا الشبه مع أهل الكتاب والمرجئة حين قالوا لا يضر مع الإيمان مع الصيام من أنفع مع الكفر طاعة فكل من عصى طالما أنه ما على لا إلها إلا الله كل من عصى يدخل الجنة ما في أحد يدخل النار هذا غلطهم يعني فلا يضر مع الإيمان مع الصيام من أنفع مع الكفر طاعة هؤلاء أيضاً هم قسهم من هذا فصار يتحكمون فيه الجنة أو النار هذا يدخلها بغير بينه وهذا لا يدخلها بغير بينه أيضا ولكننا نقول إنها ماذا بعد السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لاحد لا بجنة ولا بنار إلا ما في النص الشهادة له إما بالوصف وإما بالعين نعم أنا ذا نوع من من والموت، داخل الجنة داخل الجنة؟ تمنى الموت بينك وبينها تدخل الجنة ذاك اليوم. الموت ودي إلزامات في غا ال أيضا من يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. يتعلم منه طالب العلم. طالب العلم إذا أراد أن هو يناظر خصمه فلينظر إلى بيت القصيد محل الخلافة بعد تصوره ثم يصوب تجاهه ما يعجزه أو ما يلزمه باحد أمرين إما أنه يلزم نفسه بأن القولة باطل ولا يكلم قولة وطبعا أيضا تتوقف عليه على علمي الانسان بحجته لبعض الناس ممكن يكون معه الحق صحيح بس تعبيره عن هذا الحق استدلاله لهذا الحق قاصر، فقد الحق من قبل بهذا لكن معك الحق اه لكن لابد ان تكون معرفتك بالحق ومعرفتك بشبهات الخصم معرفه قويه أن تكون معرفتك بذلك معرفة قوية حتى تصير تحرص لي أن تحتفظ. ولي هذا مناظرات آل السنة الجماعة مع المتفدعة جدا مناظرات بتحلثين في عبارة عبارةين بس. طيب أنتم تقولون الآن إن أنا اللي إحنا لنا الجنة خالصة وإنه لنا دخل النار ولو دخلنا أيام ما طيب كمن أو الموت إن كنتم صادقين؟ كمن أو الموت؟ هه رأيكم هذا؟ الثالث أبونه أحد أمرين نعم وليس بعد أنه تبتل وإذن في الأمر فعلى منهم إلا أحد ربائهم مما أن يؤمنوا بالله ورسوله وإلا على الله عليه أمر يسير بأمر يسير الموت الذي وصله من للمسي المواطنين لهم ومتنعوا المجادسة عادي في, في, في نعم في في فاذا كنتم صدقين تتمنوا الموت فاذا لم تتمنوا الموت فما بقي الا ان تؤمنوا بالله ورسوله فاذا لم تؤمنوا بالله ورسوله بان عنادكم وبان انكم كذابه فجر نعم المباهله ان, أن الطرفين الطرف هذا ومن يخصر فتحصل مباهله يعني دعاء أو تمني شيء يسألونه من الله سبحانه أن يتحقق في الواحد منه مثل ما حصل أيضا في سورة ال عمران مثلما ذكر الله سبحانه في سورة ال عمران فقال قل تعالى ما دعونا أنا وذلكم ونساءكم ونساءكم ونفوزا ثم نبتهي فنجعل لعبط الله على الكبير طب انت انتوا تعالوا احنا نفاي ولا على طالعه تنزع عن سبيل طبعا الصادق اللي... الواثق من ما يموت ما يموت لا المبهر يا هو بقى يظهر الكذب لأنه سيتراجع حتمه ولهذا ما حفرت ان هذه مبهر برضو انت الان المطلوب منكم تمنوا الموت إن كنتم صادقين وانكم سئتم الجن والنار الاخره هي الجن لكم خالصة من دون ما طيب تمنوا الموت ودخولوا الجنه التي تريدوا تمنوا لكن ما تمنوا فما بقي الا ان يؤمنوا بالله ورسوله فاذا لم يؤمنوا بالله ورسوله ظهر عنادهم في هذا طيب هل هذه المباهله تكون خاصه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء بهؤلاء او كذا او ممكن تحصل بين اي خصمين او اي قومين يحصل بينهما خفاء مثلا في هذا او كذا ممكن. ممكن يحصل هذا ممكن يحصل هذا لكن طبعا الجو هذا يكون في محال يعني ضيقة جدا جدا نعم, وليس نعم. لا ونقصدي كذلك نعم وليس من الكفر والمعصية إنهم يعلمون الله صريحاً ومن الله كل أحد من الناس حتى في المشركين من المشركين الذين لا من مما ذكر الدنيا كبار. ولا تجد لهم حصل الناس على حيا. هؤلاء ليت بما قدمت. علي. ولهذا أظهر الناس يعني الناس بك أنت. أنت أدرى الناس أدرى الناس مش محتاج ولهذا الإنسان قد يكون فصيح اللسان وقد يعني يظهر للناس أنه على حق وكذا يعلم في الناس أنه على الباطل ولكن يزين هذا الأمر بلسانه والله عز وجل أعلم بنفس أدرى الناس بالناس هو أنت أنت أدرى الناس بنفسك نعم ولهذا الذين ياتون من أهل الضلالات أو أهل الانحلال ويسمون انحلالهم هذا يعني أخلاقا فاضلة أو أمور ما فيها شيء ويزينون للناس مثل هذا هم أضرر وأهل الضلالات عموما أهل ضلالات عموما لما تيجي إلى الصوفيه بكل طرقها وصنوفها احمديه وبهائيه وخلافه وهؤلاء أو تيجي إلى البدع أنفسهم يعلمون انهم على الباطل انما يؤثرون هذا الباطل إما عصبية له وإما اظهارا لمكانه هم وصلوا إليها ويخشون هدمها أو كذا لكنهم يعلمون الفقرات أنفسهم أنهم على الوقت وان الشباهم ضعيف ولو كانوا كذلك لأتوا بكلام اهل السنة وردوا عليه ولهذا كتب هؤلاء تخلو من هذا ممكن آية يدل على بطوله قال الله قال رسول قال الله قال رسول لكن ما يأتي إلى أدلة السنه السنة ويرد عليها ردا قوي مثلما يأتي السني فيستدل على الحق الذي عليه بالأدلة ثم يعمد إلى شبه اهل الباطل التي تعكر على مثل هذا ويرد عليها ردا يفند هذا الباطل لأنه قوي قوي أما الثاني ضعيف فإذا دوبك يقدم دليلا من الكتاب أو من السنة وبعض الأدلة يشوش بها على الناس ثم ترك وصفه محبته في الدنيا فقال يود احدهم لو يرحمهم وهو المؤتمن وهذا يبلغ من الحرص فمن لو هي من المحالات وحاله لو يعفو الحمر الاخوه لا عنهم شيئا ولا دفع منهم من شيئا والله اصلهم بما يعملون تهديد اليوم على المجازات باعمالهم وهذا كما قلنا في القعدة سبق ذكر الشيخ سعدي والله بصير بما يعملون ادي نستفيد منها ايه ان بعض الايات لما بيختم الايات لما تختم باسماء الله سبحانه وتعالى فقد يكون في الاسم بيان للحكم الله بصير بما يعملون بتأخذ منها ايه الوعيد يبقى ده جانب وعيد الله بصير انت بتقول اه كانوا كده لكن الله بصير يبقى ده جانب ايه وعيد يبقى الاشاره في الاسم نفسه قد لا يذكر الحكم ولكن ذكر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى يدل على الحكم يدل على الحكم نعم من كان من على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وان إن الله عدو للكافرين قل يا اولئك الذي الذين تعبوا ان الذي منعهم من أن ان وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيظه من ملائكه الايمان لهامهم بك واتقوا ان هذا سيعمل منكم تناقض وثلاث وتكبر مع الله إن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على صدره، وهو الذي نزل على النبي عليه والله والسلام، وهو الذي أمر ووصّل بذلك وهو رسول الله. بي طبعا شبه متهافتة. لو كان غير جبريل لأ من ذلك، كل من كان عادوا لجبريل، فإنهم نزلوا على صدره. هم يعادون جبريل عليه السلام. طيب جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا كنتم تبون بنو وعيسى، فمن الذي نزل على موسى وعيسى؟ انه جبريل لماذا استحكمت العداوه بقى لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا اذا هذا فابطلوا اتباعكم لموسى اوه اذا هذا كلام باطل هذا شبه فقط لا تجلس مع فلان لا تسمع لفلان واحنا نجي عندك او لا تقرى لفلان واحنا نقول لك سمعنا صالح عجيب فاللي الذي فلان هذا او العلماء الذي قال حق ولا غافل. اتباعنا ليس لفلان ولا علان لما اتباعنا للحق قالوا فلان أو علان قالوا فلان أو علان نعم الذي ولا وفيه جداية تسلامة من أنواع الطالبات والمشارة والخير الدنيوي والمصروي لمن آمن منه الموصول بذلك أفهم بالله وأياده وعلى وجود المنان والمقصد ومدائكه على وجود الجزيلة لا ما الله واحد لا تجرى مثلا ولي من دائم داعي من الدعاء ما تجرأ ولو الواحد وجد في نفسه يعني ضيقا أو بغضا لداعي السنة قد تضيق الدنيا به وهذا ليس يعني علامة صدق وإخلاص إن الإنسان يجد في صدره حرجا وضيقا وبغضا لداعي من دعات السنة فما بالكم لو كان الإنسان واحد جبريل عليه السلام إذا كان هذا إذا كان داعي من الدعاء لدائم من الدعاء قد تضيق به الأرض بما رحمت. وما لو كان هذا لجبريل جبريل عليه السلام الموكل بما فيه يعني حياة الأرواح والقلوب أعظم شيء وكل به ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإصرافه اللهم رب جبريل وميكايل وإصلافه فاطر والسلام والسلام طبعا في ملائكة كثر لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله العظيمة لهؤلاء الثلاث لأن عندهم ما فيه الحياة بجميع أنواعه فجبريل عليه السلام كان ينزل فيه حياه الأرواح والقلوب القلوب بهذا الغذاء الذي ينزل به من الله سبحانه وتعالى وهو. وهو كلامه عز وجل أعظم شيء وميكائيل ينزل بالقطر وفي ذلك حياة للأرض فتحي بها الأجساد وإفرافين بالنفس في الصور بما فيه حياة الأجساد إذا عادت الأرواح إليها كلهم وكة بما فيه الحياة لكن أعظمهم جبريل عليه السلام الذي يخص بأعلى نوع من أنواع الحياة حياة القلوب تخيل ما تكون بها تعادي أنت جبريل ما الحبيبك إذن لما الإنسان يعادي جبريل يعادي جبريل وبين وبين شراكة في مثلاً شركة مادية بينه وبين مخاصمة في الدنيا جبريل عليه السلام من يعادي إلا كافر ملحد فالعياذ بالله كاثر ملحد مبغض لما نزل به جبريل لا لما لا لجبريل نفسه وإنما بغضه لما نزل به جبريل كما يحصل كده بغض الداعي الكلاب لما جاء به من حق يعارض ما عندك من بار وإن لو نفس الداعي هو هو صار يتكلم بلسانك لصار إماما وشيخا ومتبعا وحبيبا إلى قلبك تدعو له عند فطركا إذا كنت صائما وفي سجودك في صلاتك هو هو نفسه فيقول العداء لما جاء به ولهذا يقول يعني بعضها العلم مثلا في الذين تتبعوا مثلا الشيخ نصر البني رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الفارس في ميدانه ورد عليه ردودا ينظر إلى معتقد الراج وإلى منهج الراج ليس الشيخ معصوما أن يرد عليه برد على من هو أفحل من الشيخ مئات المرات وليس من العيب ولا من الخطأ أنه يتتبع شيخ الألبان رحمه الله تعالى أو غيره لكن أكثر الذين تتبعوا الشيخ إنما تتبعوه لمنهجه ولم تكن الصنع الحديثية هي مواضع إنما هي البوابة تتبعوا من خلالها بس بابا يدخل من خلاله في الرد على الشيخ مش قصده أن يرد على شيخ الصنعة الحديثية صحة أو حسن أو ضائع لا وانما المراد هو هدم المنهج الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى بما تميز به عن يعني أقرانه من الذين مهروا في هذا النوع من العلم وعلم الحديث الشيخ الألباني كان هناك من يساوي أو قد يفوق في الصنعة الحديثية في عصره لكن لم يشتهر الشيخ albani رحمه الله تعالى والأمة ما وثقت في كلام أحد إلى في كلام الشيخ الألباني فترى المنابر في مشارق الأرض ومغابها ومغاربها تعود جبهة صحاح الشيخ الألباني بعفو الشيخ الألباني حسن الشيخ albani مع أن أقرانه تفوق في هذا الجانب ما يذكر أحد ليه لأن الشيخ رفعته سمن رحمه الله تعالى ليقوم صحيحا ولا مضعفا عاديا وإنما كان رجلا ناشر منهج سني ثلاثين بمعتقد صحيح لهذا رفعته السنة إنما الصنعه الحديثيه طاقت ثم في غير في الكوتالي في عفتحب وغدة فيه الغماري في كثر على صنعه حديثيه عالية جدا ومع ذلك ما رفعتهم مناهجهم التي كانوا عليها من الأشعارية الخالصة أو من التصوص أو غير ذلك لكن الشيخ رفعته لهذا الرد على الشيخ هي المسألة فقر مناهج وليس مسألة تتبع أي حديث. فمن يرد على الشيخ لابد ينظر في معتقده ومنهجه وطريقة في واحد يسلم له صنع حديث يرد على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا غير من أهل العلم كل يقدم من قوله ويرد وليس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كابرة قطني ولا كترميدي ولا كالحاكم ولا كهؤلاء الفحول في هذه الأمة ورد عليه حتى نقول ما يرد على الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هناك نوع من الذين ردوا على الشيخ إنما قصدوا النيل من المنهج إنما قصدوا النيل من المنهج فهذا الذي يعادي جبريل عدما تعادي جبريل ماذا صنع عاد في شيء خاصمك في دنيا أنت تعاد جبريل ليه يبقى العداد جبريل عليه السلام هو في الحقيقة لازمه العداء لما جاء بجبريل لأن جبريل جاء من البينات الواضحات لهذا عادوا جبريل عليه السلام وليهذا تبعتهم الروافض في ذلك فصار الروافض عدو من جبريل خان الامين نعم على لا بل ينزل به على الله. تمام على والللي أسره والللي أسره أسره الله الله, الله عليه يعني شوف سبحان الله الغضب لولياء الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء عند البخاري في كتاب من عاد لي ولياً فقد آذنت بحرب. الله يقول من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكانا فإن الله عدو للكافرين شكوا أيضاً ختم الآية فإن الله عدو للكافرين فلتأذن بحرب من الله من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكانا فإن الله عدو للكافرين فيعاديك الله لأنك عاديت من أولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولهذا ما يعادي أحد قط وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى إلا وينتقم الله منه وهذا أيضا يدخل فيه نوع من أنواع هذه الردود على أهل الحق من أهل الباطل ما في واحد يتتبع أهل الحق بغير إنصاف او بقصد الرد على منهجه الا ويسلط الله عليه من يفضح ويظهر عواره خذوها قعد تتبعون بينكم وبين انفسكم شوف اللي يتتبع احد ليهون من شانه وليبين ضلال منهجه وكذا ولو تبنتها دول فإن الله سيسلط عليه من ياخذ أتقرى لأحمد رحمه الله تعالى ولا إمة السنة منه أي واحد ولهذا لما تيجي ترد لابد أن تكون عند الديانة لأنك لو رضت حتى ولو وجدت طلاب يشجعونك ومجتمع يشجعك وأنت تتعدى على مثلا دعاة السنة أو كذا وجدت الناس وآه وناس تستجيب لك ويرفعونه احذر لأنه ستأتيك جيوش جرارة ستفضحك وسيصلتها الله سبحانه وتعالى عليك وعلى كتبك وعلى شرائطك وعلى طريقتك لا تظن أنك ناجل أبدا ولو ذهبها لك هذا الأمر ولهذا مثلا من هذا النوع تجد مثلا شيخ فضر طلابه وقعد عندهم مثلا الردود على مثلا دعاة السنة أهل السنة دعين إليها ليس أهل البدع طبعا ولا الذين يلبسون حقه بقى آل السنة الخلق تجد يقرر هذا والطلاب يشجعونه ثم سرعان ما تجد إنه ينقلب طلاب عليه فترى من طلابه بنفس قواعده من يرد عليه ليه لأن التفلق كان جائرا كان جائرا ولهذا لابد أن يكون في نصف وإنصاف في هذا الأمر دعاة السنة الخلق هؤلاء يغضب الله سبحانه وتعالى لهم فلا يتسلط الإنسان عليهم على أولياء الله سبحانه وتعالى لكن دعاه البدعه الرد عليهم جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله وديان ضلالهم وعوارهم جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فما يقصر مثل ما إذا دعيت إلى السيء أجابت وخرجت لتعلي كلمة الله ولتكون كلمة الله العليا فكذلك لا تكون كلمات الله الشرعية ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العليا إلا برجال يحملون هذه السنة والفعمة الصحيح لأنشرونهم بين الناس ولو ذكروا أهل البدع وحضروا منهم حتى لا يجتمع الناس حولهم وقضت الكنسي على الأمعان وفي مطور الاختبادة عن الحق قبل الأشهد الأعظيم ما الى إلى حال كمداية كمداية كمداية إلا ما تصل عن أمريكا وخارج أمطاع كماني وستدقى مبارئة لكى مبارئة لو كنما عملوا حتى فريق منهم بل أكثرهم ذاك مليون ولكن في استعجيل من كترة وعدم صبرهم على اوجد الايمان فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العدل توجه عليه النبض ما السبب في ذلك السبب أن اكثرهم لا يؤمنون فعدم الايمانين هو الذي اوجب لهم نبض الرؤوس ولو صدق الايمانهم فكادوا مثل ان امطر الله منهم من المؤمنين رجال صرموا من الله عليهم هذا وهذا يدل على الكفر وتكرار وأن هذا وقع منهم بكفر أول كلما عهدوا عليه والتنكير أيضا يدل على الكفر أي عهد أي عيد عيدونا فنهم يرجعون فيه فلذلك أنهم لا يؤمنون ولو كانوا مؤمنين ولو استقر الإيمان في قلوبهم لما حصل منهم ولا جرى منهم دل. فما بلثمن حيله في قوم نفى الله عنهم الايمان متى سيستجيبون ومتى سيوفون في يعاهدون المؤمنين عليه متى خلاص لانهم اذا انخرمت القاعدة وما في اساس ولا زي واحده تتواصل في جيبوني هنا هو اصلا عند السنة عنده بغض للسنه عنده بغض للسنه خلاص ما عنده الركيزه للتبني عليه في, في واحد عنده حب السنه لكن قد يفترس معك في شيء هذا يرجى لكن في واحد اصلا انطوى قلبه على بغض السنة اذا ما في تشربها تكلموا في لحيا تتكلمه في ثوب تكلموا في صراحة المساجد في القبور هو خلاص ليس ناحيتك اصلا أنت في جانب وفي جانب أصلا عندك؟ أصلا الأول هذا المجزة الذي انخرم عنده هو محبة وهو بغض للسنة بغض السنة إبقى ما ما في شيء بعض الناس مع ظهور الآيات والجلالات الواضحات إلا أنك لا تجد اختجاب فلئن تعجب من هذا فإذا عجبت من هذا بد أن تحلل التشريق الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه أصلا يزول العجب إذا عرفت القواعد التي ينطلق منها وإذا عرفت التربية التي تربى عليه يزون العجب إذا لأنه لا يصدر مساء الكلام من رجل مثلا استقرت السنة في قلب الإنسان ممكن يخطئ ممكن يصيب ممكن كذا لكن عندهم أصل ومحبة السنة ومحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن وجهته إلى خطأه قال سمعنا وأطاعت لأنه عنده محبة للسنه أما الذي ليس عنده محبة للسنه بل عنده بغض للسنة ولأهل السنة يبقى او ما يجي واحد مثلا يبينه الحق او انت مساهم اصلا انت منهم يبقى خلاص ترى يلوع والله يبقى لو يبثلوا البخالي ومسلم وكلام احمد وكلام البو يعني الشيخ وكل لا يمكن خلاص هو نظر اليك لأن عند بغض لهذا الشك ليس هذا الشك ممن يصلح لإقامة حجة ولا للمناظر يبقى خلاص اعرف لكن لو عنده محبة للسنة ومحبة لاتباع الحقي فيكون عليه وهذا الذي جعل أهل العلم دائما يركزون على الأصول إخوان قبل يركزون على التربية على الثوابت والأصول قبل الانشغال بالفرعيات لأن أصل عند الناس حب السنة أصل عند الناس وجود الاتباع أصل عند الناس هذا ثم بعد ذلك يأتي الفرعيات يعني مثلا يأتي في على منبر قرية من القرى قرية من القرى ما لا توحيدا ولا شركا ولا سنة ولا بدعة على طول يروح مثلا أحد الإخوة يغط في هذا فهتكلم عن تقصير الثياب وعن حلق اللحى وأن هذا آه يعني آه أعراض عن السنة وأن هذا وأن هذا أصل أن الناس الأول يعني السنة ووجوب اتباع السنة ومحبة السنة وأصر الالتزام بالسنة والاستقامة على السنة وأمثل من استقامة الناس على السنة سواء من في عهود الصحابة أصل أنهم خد بطنين ثلاثة عشر سنة اثنين ثم يأتي بعد ذلك من هذا الكلام فيأتي آآ آآ في موضع يقبله الناس كذلك رايش انت ناس غارقين في محبة البدوي والدسوقي وكذا اول ما تطلع تبين عوار هذا وتبين واستمعنا من كثير من الاخوه إذا أراد أن يدين عوار هؤلاء مش يجي مثلا يدين التخريج والشرك لا يجي يقول إيه وهؤلاء أصحاب الخزعبلات وأصحاب الخرافات وأصحاب كذا ويفعلون يفعلون، يفعلون، يأكلون النار ينامون على سيوف، وهذا سحر وهذا دجل يجي يقول لك هذا نعم نحن معك دون صحرى ودجلون لكن مش ذلك نحن قصدون الدون لا دا أمر ثاني وتصوف آخر تصوف نزيه تصوف يعني محكمة لا يرجعون لها للصفة أولا. انت أنت أصل عند الناس التوحيد أولا ووجوبة وعرفت ناس يعني التوحيد وعرف الناس الشرك وخطورة وكذا ثم تاتب بعد ذلك صور الشرك صور الشرك من صور الشرك توفح للقبور القبور دعاء القبور التوسل للصغاة الزبح المدر وكذا فطرى هذا ينزل عند الناس برضا وسلاما إلا بقى من ظهر عناده هذا شيء ما. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى والبخاري اخرج ذلك معلقا في وصف الربانين ولكن كنوا ربانيين قال الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره رب الناس على الأصول على المسلمات على الثوابت حتى إذا استقرت بنى عليها واحمد الله سبحانه وتعالى أن أنت تتجاوزت المرحلة وإلى الذي يجعلك الآن ولو كنت على قول إذا عارضتك وقلت لك بل السنة كذا تقول سمعا وطاعت الذي جعلك تقبل هذا مع مخالفتي لقولك هو ما بني عندك أصلا من محبة السنة ومحبة الاتباع للذليل ودي طبعا نعمة لا يؤتاها إلا الخلص من البشر فانت لا تصل على الناس منهم يكونوا على هذا المستوى من أول اللقاء النكعين من أول اللقاء النكعين